لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْهَدَاتِ أَنْفُسِهِمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نُقَوِّضُ السَّمَاءَ كط يستجل كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كننا فاعلين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 لَقَرِيبٌ امْ بَعِيدٌ مَا تَوَعِدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حين قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ